ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه أبدا الليل والنهار وما نزلت من السحاب الأمطار عباد الله لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ومع ازدياد الحر ومع لفح الهبة وأشعة الشمس للناس الكثير من الناس يهربون إلى الشواطئ والكثير من الناس يبحثون عن هواء بارد وقلة من عباد الله هم الذين يصفون أقدامهم بالليل ليستغيثوا ويستعيدوا ويلجأوا بالله جل وعلا أن يقيهم من عذاب وحر يوم القيامة إن الله جل وعلا بيّن أن كل الفئام وكل الأصناف وكل المخلوقات وكل البشر سيأتونه في يوم القيامة يأتونه فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تططع بينكم وظل عليكم ما كنتم تزعمون إنك وأنت في هذه الدنيا ما ما أنت فيه من منعه مع وجود والديك وأبنائك وزوجتك وإخوانك وفلالك وأصدقائك وأحبابك لكنك تفارق هذا كنه وتغادره لتقابل الله مرضا لتقابل الله وحدك ولقد جئتمونا فوادا كما خلقناكم أول مرة فتأمل وأنت في هذا الصيف وفي هذا الحر القائم تعمل أنك ستأتي في يوم القيامة أمام ربك لوحدك وتترف كل ما أعطاك الله في الدنيا من ولد ودرية ومال ورزق وجاه وحسب ونسب وترفت ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كان لكم الشفاعات في الدنيا كان عندكم الوساطات في الدنيا كانت لكم المكانة في الدنيا كانت الكلمة المسموعة لكم في الدنيا لكن هؤلاء الشفاء يبتعدون عنكم ويتركونكم ولا يبالون بكم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ذهبت هذه الأواصر وانتهت تلك العلاقات وتقطعت تلك الروابط لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون كلما كنتم تذكرونه في الدنيا وكلما كنتم تدعونه في الدنيا ضل وابتعد ورحل عنكم فلن ينفعكم في ذلك الموت ولن يفيدكم في ذلك اليوم إلا أعمالكم الصالحة فتأمل يا من تهرم من حر الدنيا وتذكر أن هناك حر أعمق وأن هناك شدة وأهوال لم تتحرك والله الأقدام ولم تزون تلك الأرجل حتى يسأل أصحابها عن أربع سؤالا لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثنه وعن شبابه فيما أبناه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به لو أنك أعددت لهذه الأسئلة وهيأت نفسك لهذه الأسئلة وحفظت الأجوبة منذ اللحظة والساعة لربما مفقت توفيطا عظيما في يوم القيامة أما أن تبحث عن شهوتك ودنياك وتركض وراء لذتك وتنسى أخراك فأنت والله المحروم وأنت والله المائش فتأمل تلك الأهوال والشدائد واعلم أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحدث مع الصحابة عن هول وشدة مثل ما تحدث عن أهوال يوم القيامة وشدتها وعذاب النار وأهوالها وآلامها فانظر في كتب السنة وقف وقفات مع الآيات القرآن الذي أنزله الله للتدبر والتفكر والتعقل قف وقفة مع نفسك وتأمل قولهم ولم تجئتمون فرادا يكفيك أن تسمع أنك ستأتي وحدك أنك ستأتي فردا أنك ستحاسب لوحدك ستقف بين يدي مولاك لوحدك مولاك الذي عصيته وفردت في حده وابتعدت عن طاعته وتكاسلت عن رضاه وما أجبت مولاك سبحانه وتعالى والآن تقف بين يديك لوحدك تقف بين يديه لوحدك إن الكثير منا إذا ما أصابته مصيمة أو ألم جاءه الناس يشدونه ويعزونه ويقولون له لا تحزن غيرك الدنيا بأعظم من ذلك وغيرك أصابته هوال أشد من ذلك فيتسلاق آدم ويرتاح ضميره وتسكن نفسه وتهون مصيبته في عينه لأن غيره قد أصابته مصيبة أعمر منها أما أنت في يوم القيامة فلا مصيبة مثل المصيبة التي ستصيبك ولا هول أعظم من الهول الذي سيصيبك ولا ألم أشد من الألم الذي ستحس به لأنك تأتي وحدك ولقد جئتم فراجا كما خلقناك الأول مرة إنك إذا تأملت ذلك التشبيه ووعيت هذا التشبيه وتأملت عندما تخلق وتخرج إلى الدنيا ماذا سيكون معك لن يكون معك سوى علقة من الدم الذي يصيب جسدك يقسمه الطبيب أو الطبيبة عن بدلك حتى لا يتعفل البدن بذلك الدم تخرج إلى الدنيا بلا كساء ولا حجاء ولا مال ولا وجاه ولا شيء سوى صرخات يسيرة تسمعها الأم فتفرح وتسمعها الممرضة فتتألم ويسمعها الطبيب فأقول ليسه شكك أما أمك فهي التي تفرح بك وهي بعد ذلك إن قبلها ومعك بيديها في قبرك وألبستك لباس أكثالك وما بالت بوحيرك فتقابل ربك فردا لوحدك تقابله كما أوجدك في الدنيا فردا لوحدك وعندها تذهب كل هذه المعولات وتنقطع كل تلك الصنات وتودي كل تلك الروابط ولا يبقى إلا رابط الإيمان ولا يبقى إلا رابط العمل الصالح. دام الكتاب الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم لتجد أن عملك الصالح. هو أعظم ما ينفعك في الدنيا وأعظم ما ينفعك في القبر وأعظم ما ينفعك عند الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو غلايتان فتضللان صاحبهما فإذا كانت هذه السورتان من القرآن الكريم تأتي من حفظها ولازمها وطوأها واتبع ما فيها من الأوامر واجتبع ما فيها من النواهي تأتي هاتان السورتان كانهما غمامتان أو غلايتان تضللان صاحبهما ما بالكم بمن حفظ القرآن كنه وعمل بما فيه ما بالكم بمن صام نهاره فأضمأه وقام ليله فأضاله ووقف على قدميه وأسبل الدمعات على خديه ورفع الدعوات إلى خالقه ومولاه يا ربي يا رب فيستجيب الله له فإذا كان في يوم القيامة لم يبال بمحدثه لأن له عند ربه حظوة لأن له عند ربه مكانه لأن له عند ربه علاقة هي علاقة الإيمان والعمل الصالح يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ما تبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ورد صالح يدعونه لقد, لقد انقطع عنك كل ما في الدنيا من أقوال وأعمال ومناصب وأموال وأولاد ولم يتبقى حتى من أولادك إلا ولد صالح يدعلك حتى أولادك الذين أطعمتهم بيديك وستيتهم بالشراب بيديك وألبستهم الكساء بيديك وأذهبت روحك وأذهبت ساعاتك وأتعبت جهدك كله من أجلهم هؤلاء كلهم يتركونك ويوحلون ولا يبقى منهم إلا ولد صالح إن ذكرك استغفرنك وإن ذكرك ترحم عليك وإن ذكرك دعانك فتأمل وأنت في أشد اللحظات وأنت لوحدك في طبيعك وأنت لوحدك في عرصات القيامة وفي ساحاتها بين يدي الله ماذا ينفعك حينئذ لا ينفعك سوى عملك الصالح صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه فهذه الأهوال والشدائد إنما ينجي الله جل وعلا منها المؤمن بعمله الصالح الذي يسرع له نورا في يوم القيامة كما أن عمل أهل الجنة كان نورا لهم على الصراف فإنه يكون لهم نورا في عرصات القيامة ونورا عند دخول الجنة وشفاعة للنجاة من, من النار بذلك أخبر النبي المختار يقول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا يعني يقفوا لعني لا تسمعوا في المشي انظرونا نكتبس من نوركم قل وراءكم فانتمسوا نورا إنهم يقولون لهم كنتم في الدنيا على الخير كنتم في الدنيا ترون الطاعات كنتم في الدنيا تسمعون الآيات كان تمر عليكم الزواجل كان السطر يسمعكم أحاديث رسول الله فارجعوا وراءكم إذا أرسل النور وعُر أذرائكم إذا أرسلوا المشاعل وارجعوا إلى الخلف إذا أرسلوا المصابيح ولن ينتعم ذلك أبدا قيل ارجعوا وراءكم فلتمشوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني مما يل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب مما يل الكافرين والمنافقين والمشركين سبحان الله هذا لأنهم كانوا على الخير في الدنيا لكنهم ما طبقوا وما عملوا وكانوا يرون الشر ووقعوا فيه لذلك حذر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العالم والمجاهد والمنفقة أخبر الرسول أنهم أول من تسعر بهم النار ذلك لأنهم كان بين يديهم الخير وكانت عندهم الآيات وكانت عندهم الأوامر والنواهر وكان بين يديهم الخير كله فاعرضوا عنه ينظر آخر النار في النار فيرون رجلا صالحا يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف ألم تكن تبهان عن المنكر لماذا جلت قدمك لماذا تقضت رجلك هل هذه الشدة والأهوال لم تستطع النجاة منها يقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه عن المنكر وآتيه تحلت عليه غضب نعنة الله ونزل به غضب الله ووصابته تلك الأهوال والشتائج فما ينفعه حين إذ ما كان عليه في الدنيا هذه الأهوال والشتائج يا عباد الله إنما ينجو منها عبد مؤمن صادق صالح أقبل على ربه بطلبه وابتعد عن كل ما يغضبه فيوفق في يوم القيامة إلى كل خير من هؤلاء رجلا يتعدد في النار يتألم في النار لكن عنده قلب حي عنده قلب يرجو رحمة الله عنده قلب يبحث عن النعيم الأخروي عن الجنة حتى إذا ما استد عليه العذاب فأذكاه نهب النار وأحرقه نهيبها وقشبه وقشر وطشب جلته عذابها قال يا رب أخرجني من النار فيقول الله أوتنع وتعيدني يا ابن آدم أن لا تسألني غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك فيخرجه الله من النار فينظر فإذا شجرة قريبة فتمر عليه سنوات أو شهور أو أيام فيقول يا رب طربني إلى هذه الشجرة فيبحث الله ويقول وينك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعدني أن تسألني غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك يقربه الله إلى ظل الشجرة فينظر عن يمينه فيرى باب الجنة يسمع لنا الحريات وضحث الغلمان ويسمع طرع القوارين والسواوى والشرب من الكبوس فيقول يا رب أتخل الجنة فيضحك الله فيقول وإذا كان ابن آدم ما أغدرك ألم تعبني العهود والمواثيق؟ ألا تسألني غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك فيفتح الله باب الجنة له فتهب عليه الأطيام ويدخل فإن الجنة مليئة فيقول يا ربي أين مكاني وجدتها ملأة فيضحك الله ويقول لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله وعشرة أمثاله حتى يقول ذلك الرجل رضيت ربي رضيت ربي رضيت ربي تربي ذلك آخر أهل النار خروجاً من النار وآخر أهل الجنة نهولاً للجنة فتأمل أيها المسلم ماذا عندك من العمل الصالح وتأمل أيتها المسلمة ماذا يديك من الزاد الذي يوصلك إلى الله والنقف وقفات مع أنفسنا في هذا الصيف إن كنا قد من الحر والعرص فلنتذكر حراً وعرقاً أعظم في يوم القيامة فنعمل في هذا الصيف لمتقي ونصبر في هذا الصيف لمتقي ونتحمل في هذا الصيف لمتقي على الله جل وعلا في يوم القيامة بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفع الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويرى الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين على النار إنك أنت العزيز الغفار عباد الله ويأتي السؤال الذي يدور في أدهان الجميع الآن ماذا سنعد ليوم القيامة وبماذا سنتجهز ليوم القيامة لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأحد الصحابة وهو ربيعة بن كعب الأسلم سلم يا ربيعة ما بدى لك أيطلب مني ما تشتهي فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة بعد أن تأمل ذلك الصحابي علم أن أعظم أمية أن يرافق المسلم رسول الله في الجنة لم ينجو أحد من العذاب ولن, ولن يزحزح أحد عن النار ولم يدخل أحد الجنة إلا إن, إن كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك يا ربيعة بكثرة السجود أي أكثر من سجودك لله أكثر من الصلاة أكثر من الطاعة أكثر من الانطراح والانقياد والتدلل لله فإن ذلك كثير وضامن بأن تكون رفيقي ومعيث الجنة وعن أنس مالك رضي الله عنه وأرضاه قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني أنه يحبهم ولكنه لا يستطيع أن يدرك ما وصل إليه ولا أن يقدم من الأعمال مثل ما عملوا فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر المرء مع من أحد فقال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث فإني والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن آيس ورضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا فقد كان همهم وهدفهم كيف يدركون رسول الله وكيف يلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فإذا وجدت من نفسك تكاسلا عن الصلاة في هذا الصيف وإذا وجدت من نفسك شدة وضيقا يبعدك ويمنعك من قراءة القرآن فقل يا نفسي صحبة رسول الله ورفقة أصحاب رسول الله أعظم ذاتع ومحبث لك فتنزج نفسك وترتدي على ذاتك ويبتعد عنك شيطانك وتقبل على طاعة الله جل وعلا ما أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل بيا دائما هو وصحبة رسول الله واجعل دائما هجيزك وهجيرك هو أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض واجعل أمنيتك وحلمك ليس أن تمتلك بيسا أو سيارة أو زوجة بل أن تكون منسكا بيد أحد الصحابة رضي الله عنهم وأن تتعبر باب الجنة وتجنف إلى داخلها هذه هي الأمنيات العظيمة وهذه هي الأحلام الكبيرة وإننا الساعين إليها والبادرين للوصول إليها والذين يستهدون كي يحققوها هم الصادقون المؤمنون المخلصون الصالحون نسأل الله أن نكون وإياكم وجميع المسلمين منهم اللهم يا حي يا قيوم يا هذا الجلال والإكرام أعنا في هذا السيف على طاعتك ومرضاتك اللهم أعنا على طاعتك ومرضاتك اللهم بلنا الطاعة اللهم يسر لنا سبن رضاك اللهم يسر لنا سبن رضاك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعزنا من والمسلمين وأدلنا الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتمي واحفظهم من ضلال المضلين إن كانت السميع العليم اللهم اصلح تيات المسلمين اللهم احفظهم من التبرج والصفور ومن ضلال المذنين إنك على كل شيء قدير اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل النمات اللهم اعبه إلى رياض المسلمين سالما غالما مظهرا من كل ذنس إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتاء للقرباء وينها على السحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل كلكم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصلى الله وسلم وبارك على عدي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.